ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عنهم سيئاتهم ولنجزي انهم احسنا الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن مَا لَيْسَ لك بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا أَوْحَيْنَا طال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحمرون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم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 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذَلِكُمْ خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعضا وما أوكم النار وما لكم من ناصرين فأ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 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مَا عَسَىٰ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي يَنَايَاكُمْ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن, إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رَبِّ انصرني على القوم المفسدين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 وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلَّا مَرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّهُمْ يُزِلُّونَ عَلَى أَهْلِهَا ذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة, آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهمال ولقد جاؤهم موسى بالبينات فاستكبروا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 وَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ بِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ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 قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم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 ألا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون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 قَتْلُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين نعمة أجر العاملين الذين صداروا نعمة أجر العاملين الذين صداروا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 ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء ام فاحياه به فاحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قُلِ الحمد لله بل أكثرهم لا يعقنون وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ ولعب, له وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ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 وَالَّذِينَ اجْتَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ